اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصل نار ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد